لأ لآية لا القرآن. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدني الصراط المستقيم صراط. I'll see over now. No, no, no,